خشى عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد متشبث مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسى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 نير وفجر ما الاضعونه فالتقى الماء على امر قد قدر وحمل ما هو على ذات الواح ودست تجري باعيننا جزاء لمن كانت في وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَٰيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُكْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُّدَّكِ كذبت عاده فكيف كان عذابي ونذر؟ إن أفسلنا عليهم ريح صر صر في يوم نحش مستمد. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقض فكيف كان عذابي ونذر ولقد استرنا القران للذكر فهل من مدكد كذبت ثمود بالنذر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُوءٍ أَهْلَ الْقِيذِّ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِف سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّابُ الأَشَدُّ إِنَّا مُغْفِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ